ارجع وسب كل الذنوب وأفضل كده على حالتي دي يا دوب يومي وبعد اليومي فحضني شر بكون سجين والإنى خاطى بعيش حزين وتفوتني تيها سكتي وغريق في بحر فاطيتي على خدي سيلة دمعتي ايه العمل يا الهي نور دلمتي ارجوك ساعدني في محلتي رجعلي فرح وبسمتي انت الامل انت الأمل قلبي الضاري سابت كتير وتاء لكن قلبك كبير يا صعبة حم سبتني فيك تعبان ورحته بين ايديك سمحني وفرني قلب الضريق سابت كتير قوتان لكن قلبك كبير رصاها ترحمني رجعني سبتني تعبان ورحت لبن يديك سامح